وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَٰهًا هَٰذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُوَ بِذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ هُمْ كَافِرُونَ خُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ عَجَلٍ سَأُرِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُون وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كنتم صَادِقِينَ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 ولقد اسْتَهْزَأَ بِرُسُلٍ من قَبْلِكَ فحاق بالذين يَسْتَهْزِئُونَ منهم فَحَاقَ بِالَّذِينَ يَسْتَهْزِئُونَ مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ قُل مَن يَتَّقِ اللَّهَ يَهْدِهِ سَبِيلًا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ نطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى قال عليهم العمر أفلا يرون أن ما نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون